صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الملأ من فَأَمِنَ فِرْعَوْنَ اتَّزَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُك وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُ وَنَسْتَحْيِي لِسَائِهِمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعافه للمستقيم قالوا ذيناء من قبل أن تأتينا و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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرون عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أَلَيُّ مُرْجِزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُسْلِمَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّبِينٍ دَالِغُوا إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَتَمَّ مُنَامُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ